ونزه ا ل ق ر آ ن أ ي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه وكل نص للحدوث دله فاحمل على اللفظ الذي قد دله ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات وجائز في حقه ما أ م ك ا ن إ ي ج ا د ا إ ع د ا م ا كرزقه ا ل غ ي ن ة فخالق لعبده ومعامل موفق لمن أ ر ا د أ ن يصل و خ ذ ل لمن أ ر ا د بعده ومنجز لمن أ ر ا د وعده فوز السعيد عنده في ا ل أ ز ا ل كذا الشقي ا ثم لم ينتقيل وعندنا للعبد كسب كليف به ولكن لم يؤثر فعرفه فليس ما جبورا ولا اختيارا وليس كلا يفعل اختيارا ف إ ن يثبن فبمحض الفضل و إ ن يعذب فبمحض العدل